إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستقره نعوذ بالله من شرور يأفوتنا ومن سيئات عمادنا بيهديه الله فلا هو له ومن يضمن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً حفظ الله وردنا أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى حمداً كثيراً طيباً مضارك فيه ونشكره عز وجل على ما أنعم وينعم من هذا الخير العظيم وهذه الجهود المباركة التي قام بها بعض الإقوان جزاهم الله خير في التنسيح لهذا اللقاء الصيف المبارك بإذن الله فجزاهم الله خير المبارك فيه وفي شهوده وقد لهذه الكلمة بالتحذير من الفتن وإن من أعظم الفتن التي يجب الحضر منها هي فتنة الشفر فلا أعظم ولا أخطر ولا أفتك بالأمم منها قال الله تبارك وتعالى إن, إن الشركة لا ينشروني إن الشركة لظلم عظيم والشركة أعظم ذنبين عطي الله سبارك وتعالى به ولهذا جاءت جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمكافحة والتحذير من هذا الأمر العظيم لشؤمي ومغبة الشرف وما يترتب عليه من العقاب الأليم الذي أعذى الله لمن وقع في هذا المهلك العياذ لله فكانوا جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام يدعون إلى هذا الأصل ليلا ونهارا كما قال نوع عليه الصلاة قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائيا إلا فرارا إلى آخر الآيات قال لقمان ابنه وهو يعظه يا ابني لا يشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الله لا يغفر عن به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فكأن ما خر من السماء فتخططه الصير أو به الرئيس في مكان صحيح فالشرك من أعظم المعاصر بل هو أعظم المعاصر على الإطلاق ومن وقع فيه حبط عن العمل هو العياذ بالله قال تعالى بحق الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم كان كانوا يعملون قال سبحانه ومن أشركت لا عمل ولا تكونن من الخافئين فالشرك أمره عظيم وخطر لا تحطر منه هذه الأمة ولهذا اجتهد الأنبياء عليه الصلاة والسلام في تذليل هذا الأمر العظيم والتحذير منه ومن كل الوسائل المؤذية إليه كل نبي جاء إلى قومه يقول اعبد الله ما لكم غيره فكل الأنبياء كانت دعوتهم ومخطبة على هذا الأمر العظيم ومن آخرين نبينا عليه الصلاة والصلاة جاء إلى قومه لم يزاحمهم عليه الصلاة والصلاة في أرسال ولا في الموت ولا في الوجهات إنما جاءهم يقولوا قولوا في توصيل هذه الزعوة ولا أعني الشباب الذين ليست لهم أهليات في تبليل الزعوة إلى الله تبارك وتعالى إنما الذين وضعت على أساسهم أعباء هذه الزعوة يدعون إلى الله تبارك وتعالى على بصيره ويدعون إلى توحيد الله وإلى التمسك بمنج السلف والصير على خطر أئمة الذين سبقونا والأئمة الذين نعاصرهم بهذه الأزمان كلهم كانت هذه دعوتهم رضي الله عنه وارضا فحليهم بنا أن نكسف الشهود لهذا الأمر العظيم وهذه الطريقة المولوسة عن نبينا عليه الصلاة والسلام ثم بارك الله فيكم من السفن التي ينبغي بل يجب على الشباب وعلى المجتمع ككل أن يحضرها وهي ستنة الافتسال وانتهاك الأعراض السفق الدماغ فهذا الظلم وهذه المسألة هذه المسألة في القتل والافتسال من أعظم المسائل التي لأم الله سبحانه وتعالى الصائم والفاعل لها ووعده بجهنم وساءت مصيرا والآن نسمع ونرى أن الدماغ هي من أهول الأمور عند كثير من الشباب أنه من عامة الناس يستهينون بها ولتوان الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام أهول عند الله من سفك ذنبئ المسلم وكان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الكعبة ويقول ما أعظمك وما أعظم حرمتك وإن المؤمن أعظم حرمة منك وإن دم المسلم أشار إليه عليه الصلاة والسلام إلى حرمته أيضا في حليث البعض وغيره بارك الله فيكم اللي عنده سيارة كاملة ندرسها قدام البريد لون السيارة بيضاء يحول السيارة لأننا نضايق الناس بارك الله فيك فقال عليه الصلاة والسلام ان دماءكم وأعرابكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فحرم الأعراب حرم الدماء وجعل المسلم له حرمة فالحفة النيد كسر عظم الميت ككسره حي فلا يجوز أن يتعرض الإنسان لمسلم في هذه الحياة بقتل أو به خافة أو ما دون ذلك من المسائل التي قد سفعوا في قلب العبد المؤمن من الخوف من غيره فالعبد المؤمن عنده حرمة عظمة يجب أن ننتبه لها وأن نبين بارك الله فيكم للناس ولهذا المجتمع الذي كثرت فيه السلاح وكثرت فيه هذه المسائل وما نسمع من في, في بعض المناطق فإذا لم يقم أهل السنة لهذا الواجب العظيم وهو تدين حرمة دم المسلم وعدم الاستهانة بدمه فمن يبلغ يتراه لا تجد الإنسان أبداً يقوم بهذا البلاء وبهذا الأمر العظيم إلا أهل السنة والأرصياء الذين لا أهم لهم إلا الحر على هذه البشرية على أن لا يقع منهم الزلل والخطأ ويبين ذلك بالسريقة السليمة من الحكمة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى لا يقع ما نسمع وما نرى من اليوم وأمس من هذه الشتن التي قد تحدث فانتبئوا بارك الله من هذه المسائل مسائل القتل لا يستهين الإنسان لتفكد من المسلمين أبداً وليحذر الإنسان إخوانه ومن يلي من جرانه على حرمة ذن المسلم فإن أمره عظيم ثم بارك الله فيكم ثالثاً الأمر الذي هو بالأهمية بمكان وهي هذه الحزنيات التي ظهرت وكثرت في هذه الأيام وتسمت لمسميات كلها تدعي وصفا ليلى وليلة لا تقر لهم بذاك كل الجمعيات والفرق الضاطح الآن على الساحة الدعوية أو الساحة التعديل يجب على السلفين أن يكونوا على يفضى داما وعلى انتباه وعلى أن لا يسلموا أعناقهم إلى هؤلاء الناس الذين هم تطاعوا طريقا الحقيقة إلى الله تبارك وتعالى من هذه الجمعيات المغلفة التي تظهر السنة والتنسك بها وهي في الحقيقة معوى لظرف هذه الدعوة وكذلك من الإخوان المسلمين الذين كسر شرهم في هذه البلاد ولياذ بالله يجب على الإنسان أن ينتبه من هؤلاء وينتبه من أفكارهم وما يكونه لهذه الدعوة الثلاثية التي أصبحت مقصودة وللأسس هنا في فيبيا تقصدها كثير من الناس ويتعون جاهدين إلى الفك للشباب الثلاثي والتشويش وإصارة الفتن بين السلفيين فإذا لم يكونوا على السنة على إقبتان وعلى انتباه بهؤلاء من هؤلاء فإنهم يسجدون أشد الإستاذ وانظروا إلى ما مر من الفتن والتكن لنا في ذلك إقرأ وانظروا إلى إستاذنا أدنانا رعور وكم جرت من الشباب السلفي الذين كانوا على قلب رجل واحد فمزقتهم أشتاثا وانظروا إلى فتنة المغراوي ومن أخذت من الثلفيين وما جاء فتنة أبي الحسن وفعلت الأفاعيب للثلفيين ومن تذقت الصف الثلفي وما زال أبو الحسن يتيج لها إلى هذه اللحظة ولا يستهن الإنسان في هذه المخططات التي تقوم على إنقاذ هؤلاء الناس يتفسرون باسم المنهج الثلفي ويتفسرون ببعض مشعيخنا وهم والله معاون لضرب هذه الدعوة المباركة فلينتبه الإنسان منهم الشت في الانتباه أبو الحسن جاء إلى اليمن على حين غضله وشتت الدعوة السلفية بثم المنعج السلفي وكان يتنقص العلماء ويطعم فيهم ويمجز الإخوان السليمين ويمجز كل السلف الضالة على حساب السلفيين ويسف الثلاثين الصادقين الذين كانوا يعيفون مغازي ومخازي هذا الرجل وكان يسفهم بالحدادية ويسفهم بأوصاف التي برأهم الله تبارك وتعالى منه ففضحه الله تبارك وتعالى ومن هؤلاء الذين فضحه شيخنا الشيخ العلامة ربيح فذن هذه حفظها الله وهو كما قال أبو بكر إذن نصر رحمه الله في الخطيب كل من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب عيالا على كتبه وكل من جاء بعد هذا الرجل الذي أثنى أمره اتفاع المن السلفي ونصر هذه الطريقة المحمدية الشريفة كل انسان جاء بعده فهو عيال عليه في كشف حيى لهؤلاء الناس ثم الاذا تسدد هذا المصري لهذه الفريق فقيد الله له تبارك وتعالى تصضح فجاء بالوجمل وفصل من أجل أن يتسطر على اهل الاهواء فتطوب وغيرهم من الخوارج وكان يحشر الخوارج أنه من انهم ناس سنه وكذلك التبليغ وغيرهم من اهل الاهواء ثم ذهب وذهب احضره معه ثم أظهر الله تبارك وتعالى الحق على كثير أو على ألف سنة كثير من العلماء والصرح أمره هو لله الحزن بقي بارك الله فيكم أن ينتبه الإنسان على بعض الأثاليب التي انتهجها المارد وبقيت في كثير أو عقول كثير من الحجاب ولا يتصور أنها من أثاليب هذا الرجل فحرصوا بارك الله فيكم وكونوا أبسياه تعرفون مصاصد وكلام القوم وماذا يريدون من وراء هذه الدعوة وكذلك من آخرهم اليوم الحلبي وما فعل من هذه القواعد والأساليق وعندما ذاقت عليهم فصول السلف التي قرر أحمد وقرر الإمام الللكائي والخلال كتاب السنة السنة لعبد الله بن أحمد وغيرهم من كتب النافعة التي بيّنت ضلال القوم وانحرافهم ضاقت عليهم فاتكروا أصولاً من عندهم من أجل أنثم الشباب وأن يجعلوهم إما عراءهم ويأتون لهم في هذه الأثاليك التي من ورائها إثقاط العلماء وعدم مبالاة لهم باسم الاستقلالية وإدراك الفهم وأنهم طلاب علم وإنهم وأنهم أوحوا إليهم هذه الأفكار الخبيثة في عقول كثير من الشباب فروا أنهم طلبت علم وبإمكانهم أن يدركوا المسائل على إدراف العلماء وقعوا في هوة الصلاة مع أبي الحسن رضي الله فاتبعوا وكونوا خلف علماء ولا تستذلوهم ولا ترضوا أبدا شلافهم أبدا أي شخص كائن من فالعلماء هم الأصل وهم المرجع إلينا في الكثنة وفي كل الأمور التي نعيشها في حياتنا الشيخ ربيع من هادف الشيخ ربيع الشيخ حوال من هادف وغيرهم من المشاياة الشيخ الززمون والشيخ الوخاري وغيرهم من علماء السنة الذين حفظ الله تبارك وتعالى بماذا فلا تذكروا يا أيها الشباب عنهم بديلا فمن رأيتمون يتنقف أحد من هؤلاء فولا فعلم ان فعلم انه على ضلال هو على الحراف وان قال انه سلف فليست الدعاوى او الادعاء اذا لم يقيم عليها بينات ابنائها ادعياء فهذه الدعاوى إذا لم تكن موافقه للواقع الذي يعيشه الانسان فهي براء ولا في مثلها نسال مبارك الله فيه واعلم علما يقين أن المنهج الثلاثي هو المنهج الحق والله إذا تمسك الإنسان على هذه الطريقة فالله يحارب من أحرب القريب وانظروا إلى ورقة وقد جاءه عليه الصلاة والسلام قال او مُقْرِجِيَهُمْ قال نعم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا يعودي فما جاء أحد بالطريقة التي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والطريق الذي كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وما عليه علماء هذه الأمة إذا سلت الإنسان هذه الطريق الواضح ودعا إلى الشتاب إلى السناء وإلى ما من البدع ومن تحبهات من معرفة أساليبهم الماكرة التي تحاج لهذه الدعوة ولضربها فإنه إذا عرفت هذا الطريق فصار عليه والله يتكالب عليه كثير من الناس ويؤلبون عليه ويقولونه ما لم يكن أبدا ولا خطر بذلك من أجل تشويل صور هذا الداعي إلى الله وهذا الطريق مشيوق من قبل فقد سلكه أعداء الأنبياء عليه الصلاة والسلام في تشويل الأنبياء في دعوتهم إلى الله عز وجل والآن اشترك هؤلاء نفس الطريقة والتشبيه لا يفضل مماثلة لكن اشتركوا في حربهم على هذه الدعوة وعلماء هذه الدعوة يسيرون على سكة القاعدة اليودية الخبيثة إذا أردت أن تسفى السكرة فعليك بإسقاط رموزها ويسكتون العلماء ويهمشونهم ويسفهونهم ويحفرون العلماء ويحفرون من أفزارهم في أدهان الشباب حتى تتلق قيمة للعلم في نفسها أولاد ثم يضعون في حقولهم هذه الأفكار هذه القواعد وهذه الأصول الخبيثة التي يصعون الآن في نشرها بأساليب يا إخوة انتبه مبارك الله بكم أساليب يلبسون الباطل لباس السنة ولباس المنه السلفي إذا ما كان الإنسان على دراية بأطوال هؤلاء المستدعين في الله وبالذات أبي الحسن ومن آخر والله لو سمعته من شيخنا الشيخ ربيح قال عليكم بدراسة كتب أو بكتابه الرد على أبي الحسن المصري لأنه يعرف وقد عرف الشيخ حبيث الله خطورة هذا الرجل وخطورة منهج هذا الرجل فنصح بدراسة كل الكتب التي صنفت بالرفض على أبي الحسن حتى ترفض بعض الأثاليق التي اتكثها أصحابها باسم من السلف أدخلوها الشباب فلا يقبلون الجرح إلا إذا وقفوا عليه وخلافنا في غيرنا لا يزمن خلاف بيننا ومن هذه القواعد التي هي موروثة عن أبي الحسن وجاءوا بهذه الأثاليق لو قالها أبو الحسن ما قبلها هل سنة أبدا ولكن عندما قالها هؤلاء الذين هم أبناء جزتنا وغسوا ربوعنا لكنهم أريدين منها دخلاء ألبسوهم باللباس السلفي وأدخلو هؤلاء الشباب في صفوف السلفيين وأدخلوهم في صفوف السلفيين على أنهم الحق ويأتون بهذه القواعد والجرح المفسر هذا عليه أهل الحديث كل أهل الحديث على أن الجرح المفسر مقدم على التعديل ويأتينا بعض الناس أتينا بعض الناس فنسمع الآن هذه التطريقات الفاسدة أن الجرح المفسر مقدم على التعديل ليست على إطلاقها هذه الفواعد التي أعمل الله تبارك وتعالى في الصحر جميع العلماء وإن السلف حتى بصر الله بها أبو الحسن المطري وبعض الذين يقررون هذه القواعد مما من هؤلاء الشباب الذين نشير إليهم لا يقبلون الجرح المفسر ويقولون هذه القاعدة ليست على إطلاقها تستنقها بعض الأمور كبلدي الرجل ومن هذه الأصول التي هي مورثات ورواسط كما يقول الشيخنا رضي الله من الله عند بعض الشباب ومستطاعوا أن يتخلصوا منها فقرروها في ذلك كثير من الشباب على أنها من السنة وأنها من أجسلت وأنها الحق الذي لا مليث فيه والآن ينبذي على الشباب أن يهتموا بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى ذلك وإلى الثآخي وإلى الثحاب وإلى نزل أسباب الفرقة والاختلاف والحث على جمع الكلمة إذا رأيتم إنسان إدارة ثلاثية وهو كالسوس ينخر هنا ورناك الصف الثلفي وأنه قد جمع لفلان أربعين خطا وإلى فلان ستين خطا اعلموا أن هؤلاء من السفين على المنج الثلفي والله ما أراد الخير له ولا للمنطوع والله لو أراد الخير لأهده لأتوا الباب من طريقه ولكن هؤلاء أصحاب ختن قد عرفوا بأنهم أصحاب ختن فلا يجلس إليهم ولا يعول على كلامهم أبدا هؤلاء يا إخوتاه والله أخشى أن يكونوا هؤلاء مستلسين على السلفيين وما يريد هذه الدعوة أن تثير فيتقفروا خطى صلبة العلم زعوا يجمعون الأخطاء ولو كانوا نصح كما يقولون لجاءوا بها إلى أربابها ولكن يجمعونها ويثير الفتن هنا وعناك ويقتصلون ببعض المشاير ويشيخ عندنا فلان يقول كذا وكذا والله لو كانوا أو لو كانت هذه الطريقة طريقة محمودة أو منصوح بهذا فلكها أهل السنة ولكن هي روابك بالحزدية التي بقيت بكثير من الشباب وكثيرا آل من الشباب إذا سئل عن فالح يتبرى منه ومن المالكين ومن باشليل وغيرهم من رؤوس الحددية لكن والله أفكار الحددية في رؤوسهم تسري وفي أفكارهم بل والله ربما فاقوهم في بعض الأسليم من الكذب واللف والدوران الذي نسمع منه أو نسمع به عليهم دائما وعبدا فانتبهوا يا أه ولا تجعل أحد يدخل فيما بينكم ويشتت هذه الجمعة الطيبة المبارك باسم الحرس على السنة ومعر السمانة الثلاثي وهو معوى من المعاوض الذي يريد السادة الثلاثيين وإتقاط طلبة العلم وتحليشهم حتى يبقى الجو لاولي عن ثالث من هؤلاء الحجادية الذين يدقان في الأرض الثالث فانتبهوا بارك الله فيكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجمع شملكم وأن لا يجعل لأهل الزيب والغلال فيكم نصيف وأن يحفظ هذه الوجوه من كل شر ومكروه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الآن إن شاء الله نستمع لأحينا الشيخ بن حفظه الله شدد الله للخير فطاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين hozirda <coughs> <coughs>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 صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة الفضلاء أشكر أخي الشيخ أباء الفضل محمد بن عمر على ما ألقى من كلمة طيبة جمعت أصولا نافعة وإننا لنحمد الله عز وجل على أن يستر هذا اللقاء الطيب المبارك الذي تجتمع عليه قلوب أهل السنة وبه تبرق أسارير وجوههم وتفرح علماءهم هذا اللقاء الطيب الذي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله مباركا وأن يجعل عاقبته خير لهذه الدعوة الطيبة وأن يجعله غصة في حلوق أهل البيدع ونقول لهم قل موتوا بغيظيكم فالله عز وجل رب العالمين دعا المسلمين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 وربنا عز وجل أيضا حذرنا من التفرق والتمزق ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون فأمر ربنا بالاجتماع وأمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاجتماع على الحق والهدى والمودة والتراحم بين المؤمنين روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه أضون تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر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 ولوى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه عنا رجلين من الأنصار والمهاجرين قد اختصما فقال المهاجر يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا يجر رداءه وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها منتنا كل ذلك خوفا على أصحابه من أن يدب بينهم الخلاف والشقا وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عبا أن نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ ابن إلى الى بلاد اليمن قال لهما يسرا ولا تعسروا وتسروا ولا تنفروا وتطوعا ولا تختلفا وتطوعا ولا تختلفا كل ذلك تحذيرا من الاختلاف فإنه سبب فشل ووهن قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فإننا نحمض الله عز وجل على أن يسترى هذا اللقاء المبارك تأكيدا لهذا الأصل العظيم وعملا بهذا الأصل القوي وهو اجتماع أهل السنة على الحق والهدى ولأن المحاضرة حول الفتن والتحذير منها والفتن أيها الإخوة الفضلاء الواجب جتنابها والحذر منها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آمه وسلم فيما روى أبو داود في سننه من حديث المقداد بن الأسود إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ان السعيد لمن جنب الفتن ولم يبتلى فصبر فواها فواها عجبا له يبتلى فاصبر فمن السعادة العظيمه أن تجتنب الفتن ولا تقترب منها وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سائد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يوشك أن يكون خير مان امرئ غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القاصر يفر بدينه من الفتن يفر بدينه من الفتن قال البخاري باب الفرار من الفتن من الدين وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سمع بالدجال فلينأى عنه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا أخبرنا بأن الفتنة تعرض على القلوب روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن الأمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آمه وسلم يقول طارب الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضا وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سودا حتى تكون القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وأسود مربازا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء فالفتن أيها الإخوة الفضلاء فتن شبهات وفتن شهوات أما فتن الشبوهات التي حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل قبل هذا حذر ربنا عز وجل من فتن الشبوهات فقال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يرحمك الله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هذا حال أهل الأهواء أنهم يتتبعون المتشابه وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهن والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من أهل البيدع وإن, وإن فتنتهم هي فتن شبهات يحرفون الكلمة عن مواضعه ويتتبعون ما تشابه من الكتاب والسنة ويعرضون عن محكم التنزيل فهم أهل زيغ وكذا هم ليسوا أهل تأويل ليسوا من العلماء بل شأنهم الإعراض عن العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أوصاف أهل الباطن في عدولهم عن أهل العلم واستخاذهم لرؤوس جهال روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالنا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فأهل البدع اتخذوا رؤوسا جهالا أعرضوا عن أهل العلم وليسوا من الفقهاء تأمل في وصف نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخوارج روى المخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم قسما فأعطى صناديد قريش وكبراء قريش فقام رجل فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحك من يعدل إذا لم أعدل أنا فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرجل فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من ضئضئ هذا أي من صلب هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم في قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجاوز حناجرهم أي ليسوا بفقهاء لا يفقهون هذا القرآن الذي يرتلونه آماء الليل وأطراف النهار يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فيا لله العازم هم عنه عبادة وزهد يحقر الصحابي صلاته مع صلاة هؤلاء صيامه مع صيام هؤلاء وهم يقرؤون القرآن لا ينفكون عن تلاوته آل بهم الأمر إلى أن يرفع السيف على المسلمين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوساء سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان وروى الإمام أحمد في مسناده من حديث عبد الله بن أبي أوفا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى أبي وسلم يقول إن الخوارج كلاب أهل النار مع عباداتهم مع تخشعهم مع زهدهم ومع هذا هم كلاب أهل النار إلي لأنهم أعرضوا عن العلماء لما لأنهم يتتبعون المتشابه لما لأنهم أنزلوا أنفسهم منزلة العلماء ولذا حذر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم كي لا يغتر بإبادتهم وزودهم وتأمل أيضا أخي ما حصل لواصل ابن عطاء البليغ المتشدق خطيب المعتزل هذا البليغ المتشدق كان تلميذا عند الحسن البصري الحسن البصري شيخه فلما سئل الحسن البصري عن صاحب المعاصي والكبائر المؤمن يقع في كبيرة فقال الإمام الحسن إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فقال واصل ابن عطاء وهو السلمير وهو الطالب قال إنني أقول غير هذا إنني أقول إنه في منزلة بين منزلتين ليس بمؤمن ولا كافر وإذا آل في الآخرة فإنه خالد مخلد في النار ثم قام واصل بن عطا وانصرف عن حلقة الحسن البصري واستخذ تارية من سوار المسجد فقال الحسن البصري اعتذلنا واصل فلقبوا بالمعتزلة تأمل انصراف واصل بن عطا عن علماء السنة فهي بداية الثقوط وهي بداية أن تضيع في الفيتان فإن الله عز وجل أيها الإخوة الفضلاء أمرنا بالرجوع إلى أهل العلم كي نأمن من الزلل قال ربنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعند أبي داود من حديث جابر في قصة الذي قام وقد وهو محتلم فقال له أصحابه اغتسل لا نجد لك مندوحة فاغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال والله عز وجل يقول في كتابه الكريم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول لا الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فإن من علامات الزيغ انصرافك عن علاء علماء السنة وتنقصك لعلماء السنة فألماء السنة فلحوم العلماء مسمومة وعادة الله في أسك أستار منتقصهم معلومة ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله بموت القلب ولقد زارت سنة الله أن من اجدر العلماء عاش حقيرا عاش حقيرا ففتن الشبهات تدفعها أيها الطالب تدفعها أيها المسلم بالعلم الصحيح كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آمه وسلم على ما فهمه السلف الكرام اتبعوا ما أنزل إليكم من ربيكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فأنت تدفع هذه الشبهات بالعلم الصحيح مِنْ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى فهم الصحابة الكرام الذين امتدحهم ربنا فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يميعونك تحت الشجرة وقال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من آثر السجود والله عز وجل يقول أيضا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتادوا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فعليك أن ترجع إلى فهم السلف الكرام وأن لا تتعثر بأفهام هؤلاء المتأخرين أهل الزيغ والضلال إذا كان عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله قال رسوله تقولون قال أبو بكر قال عمر فهؤلاء يقولون قال الحسن البناء وقال سيد قرصب وقال أيضا شكري مصطفى وقال محمد إلياس الكاندهلوي وقال يوسف القرضاوي وقال أيضاء عدنان عرعور وقال عبد الرحمن عبد الخالق وقال محمود الحداد وقال أبو الحسن المصري مصطفى ابن إسماعيل وقال أيضا علي الحلبي وهكذا هكذا ينتصر هؤلاء إلى أنثال هؤلاء وذلك لأن القوم إنما يتعلقون بالأشخاص ولا ينقادون إلى الحق وينتصرون له فقد قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعونه أهواءهم والله عز وجل حذرنا أن نكون حماسا لأهل الباطل حماسا لأهل البدع ندافع عنهم نجادل عنهم قال الله عز وجل ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آمه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله ننصره إن كان مظلوما فكيف ننصره إن كان ظالما قال تحجزه عن ظلمه فذلك نصرك له تمنعه عن ظلمه فهل لا منع هؤلاء بغي هؤلاء على علماء السنة هل منع علي الحسن علي بن حسن الحلبي طغيان المأرب على علماء السنة هل لا منع عدنان عرعور بغيه على علماء السنة إن من انتصر للمبطل فإنه سيصير مبطلا إن الذي يجادل عن مبطل إن الذي يجادل عن مبطل سيصير إلى مآله اسمع إلى قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها اختلف وما تناكر منه اختلف وروى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فمن تصر هؤلاء لهؤلاء المبطلين إلا وقد تشابهت قلوبهم فعليكم معشر السلفيين في زمن الفيتا أن تعتصموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن يعتصم بالله فقد ودي إلى صراط مستقيم ويقول الله عز وجل لا لتهدي إلى صراط مستقيم فلتعتصم يا عبد الله بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن تعب علي بالنواجه السنة السنة السنة السنة روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث العرباض الإنسارية رضي الله تعالى عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موزع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هذا هو الداء هذا هو الداء فأين هو الدواء وهذه هي الفتنة فأين المخرج من الفتنة قال النبي صلى الله عليه, الله عليه وعلى آمه وسلم فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل محدثة فأين القائلون بالبدعة الحسنة والبدعة السيئة أين هم أمام هذه اللفظة الكريمة العظيمة من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن كل محدثة بدعة فليس تمت بدعة حسنة كذابتم وما صدقتم فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عبوا عليها بالنوازد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالحذر من الضلال الحذر أن تخرج عن سبيل المؤمنين قال الله عز وجل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 من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آنه وسلم خط خطا طويلا مستقيما وعلى ذنباته خطوطا قصيرة وقال على رأس كل طريق سيطان يدعو إليه ثم قرأ قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السمولة فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فالصراط واحد الصراط واحد جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات عنوان كتاب لمن هم لا تزري طيب اجلس جزاك الله خيرا أين حمد الرحيبات صاحبنا القديم أحسن جزاك الله خيرا صاحبنا القديم والحديث طيب الكتاب للشيخ العلام المحدث حامل الجرح والتعديل في هذا الزمان وبحق ربيع ابن هادي ابن عمير المدخلي وفقه الله ورعاه وسدده وحماه من كيد الأعادي وإخوانه المشائخ علماء السنة أقول أن الصراط واحد الصراط واحد لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعادي أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فعجبا عاجبا للذين يستبدلون بطريق السلف الكرام قول فلان ورأي فلان لقد سقط اولئك الذين عدلوا عن سبيل المؤمنين تاملوا في حال الخوار اينهم سقطوا وبقي السنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما قام الله لهم دوله دوله ولن تقام لهم دوله وهكذا تاملوا في المعتازل أينهم في أفراخهم أينهم تأملوا في الذين آذوا أحمد بن حنبل هل بقوا إنهم يذكرون بالذنب والتقبيح وبقي أمام السنة إماما مخلدا ذكره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها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 أقول أيها الإخوة إن أمر جتناب الفتن والحذر من الوقوع فيها أمر في غاية, في, غاية في غاية الأهمية يجب علينا أن نحذر الفتن وأن ندفع الفتن وندفعها بالتقوى كما قال طلق بن حديث لما ذكروا له فتنة المختار ابن عبيد الثقافي فقال ادفعوها بالتقوى فأنت ينبغي أن تحرص على تحقيق التقوى كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا تميزون به بين الحق والباطل فالفتن تدفع بالتقوى كي تؤصم من شرورها وعليك أيضا أخي أن تكون على حرص على مجانبتها فيما في الذين يسعون بالفتن ويحرشون بين المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون بززيرة العرب ولكن بالتحريش بينكم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبك مسوءا أو شرا فشياطين الإنس والجان تسعى بالفتن بين المؤمنين فواجب علينا أن نغلق الأبواب واجب علينا أن يحسن بعضنا الظن ببعض بإخوانه السلفيين ممن ظاهرهم الخير والاشتقام قال الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث فواجم على المسلم أن يحذر أن يظن بإخوانه سوءا وعليه أن يسلك أن يسلك الطريق الشرعي في البيتان فإن طريقه الشرعي هو بذل النصح لإخوانه رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية أبو رقية ما اسمه وما اسمه أبي تميم ابنه في الدار صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الدين النصيحة, الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم فمن حق المسلم على أخيه أن ينصح له متوقيا آذابا نصيحا وأن يحرص على هدايته ألم تقرأ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر ناعم إنه حديث مشوق أن تحرص على هداية إخوانك وأن تسلك الطرق الشرعية في تصحيح أخطائهم تحرص على هدايتهم تناصحهم تذكرهم وهكذا تحرص على أن يسلم إخوانك من الزلل والخطأ وأيضا نحن لسنا على جهل بما يتعلق برد الأخطاء إذا كانت علانية وتقدير هذا يرجع فيه إلى أهل العلم وطلاب العلم فإنه قد يرى أن النصح أن يرد الخطأ علانية كما قد صبر علانية وليس النصيحة بلازمة وقد يرى طالب العلم أن ينصح ابتداءا ويرجع هذا المخطئ عن خطأه أولى وأجدر فالأمر فيه تقدير لطالب العلم وقد قرأت للشيخ ربيع بن هادي في رديه على فالح الحرب في إحدى النصيحتين لما قال إنه إذا إنني إذا رأيت منكرا فإنني أنكره ولا يلزمني أن أنتظر العلماء فكل شاة معلقة بكراعها هكذا قال فالح الحربي فقال, النبي فقال الشيخ ربيع بن هاد المدخلي قال ليس كل ليس كل يعتبر شزاعة وليس كل سكوت يعتبر جبنا فقد يرى العالم عدم ترجيح الرد المعلم فيبذل النصيحة بالسر وهكذا حتى إذا بدأ إناد وكبر فآخر العلاج أجيبه الكيف هكذا ذكر شيخنا وبإمكانكم الإطلاع عليه في رده على فالح الحرب فأنتم أيها الإخوة السلفيون ناصحوا إخوانكم وكما ذكر أخونا الشيخ أبو الفاضل لو أرادوا النصيحة لا أتوا إليها من أبوابها لكن القوم أهل تشغيب وفيتا فالواجب علينا أن نسد الأبواب وأن نحرص على, أن نحرص على بيان الحق نحرص على بيان الحق فليس أحد أرفع من الحق أبدا مهما بلغت رتبته مهما بلغت منزلته بل ينبغي أن يربط طلاب على أن الحق مقدم كما, كما قال ابن القيم حول شيخ الإسلام فشيخ الإسلام حبيبنا والحق أحب إلينا منه شيخ الإسلام من هنا؟ نعم. ابن تيمية أجبت وما أصابت أنت نعم أبو اسماعيل الهروي صحيح فأنت ينبغي أن تعظم الحق تعظيما بالغا وأن تحرص على بيان الحق لا يأخذك في هذا لومته لائم أبدا لكن المسائل وفق بوابث شرعية ومصالح مرعية فعلينا جميعا أن نتوخى الصرق الشرعية وأن يتناصح بعضنا مع بعض وأن يبين بعضنا لبعض ما قد يقع من خطأ ذلل هفوة سهو فإن هذا يبين يبقى أيضا من بين له خطأه فواجب عليه أن أكمل يتراجع ما يقول لماذا لم ينصحونني ليس بشرط ليس بشرط قد جاءوا إليك أو قد بلغك أن خطأك كذا وكذا نصحوا ما نصحوا ذكروا ما ذكروا إذا كان خطأ عليك أن تتراجع وقد ذكر الشيخ ربيع أيضا نحو هذا الكلام لما قالوا بعض الناس إذا خطئ قال لماذا لم ينصحونني فذكر الشيخ كلاما شديدا قال ناصحوك أو ما ناصحوك أنت إذا باملك الخطأ فواجب عليك أن تتراجع واجب عليك أن تتراجع فأنت لا تنشغل لابد أن ينصحونني هذا أمر آخر أنت أيها المخصي وكلنا ذاك الرجل نصيب ونخصي نعلم ونجهل وخطأنا كثير فلذلك ينبغي أن ينبه بعضنا بعضا فأنت إذا بلغك خطأك لا ينبغي أن تتكبر تعاند تشغل إخوانك السلفين يا أخانا تراجع لا لا ما عندي أخطاء يا أخانا ارجع الله يحفظكم ما عندي أخطاء يا عبد الله عندك كذا وكذا ما عندي أخطاء هذا ما ينبغي هذا ما ينبغي هذا باب فتن هذا باب فتن الواجب أننا نعظم الحق وأنتم تعلمون بارك الله فيكم رجوع السلف عن كثير من الأخطاء فما زادهم ذلك إلا رفعة وشرفا قد ذكرت لكم قصة علي ابن أحمد بن علي ابن أبي رجاء ذكرتها؟ ولا ذكرتها؟ بقي وقت يا أبا الفضل الله خلا دقائق طيب طيب إخلاف بين الإخوة حول الدقائق المتبقية أحمد بن علي بن عبد الرزاق قصته مؤثرة هذا رجل من أهل السنة من طلاب الحديث أراد أن يرد على قدري فرد عليه ببدعة بدعة ببدعة وألف كتابا وألف كتابا فبلغ الإمام أحمد أن أحمد بن علي بن أبي رجاء رد بهذا بهذه البدعة وألف كتابا فصار بهذا داعية إلى البدعة فقال الإمام أحمد ويؤلف كتابا أهجروه سمعتم ولا ما سمعتم ويؤلف كتابا اهجروه فهجره الناس في احد نازع لا في احد قال لعل ولعل لا في احد قال سانظروا شيخا اخر لا هجره الناس فلما بلغ احمد بن ابير جاء هذا وقد هجره المسلمون وهو في مدينة عكبر جاء الى بغداد ومعه مشيخ وزهى هذه المدينة وصلوا إلى بغداد واستأذنوا في, واستأذنوا في الدخول على على الإمام أحمد فقال فأذن له الإمام أحمد فقال يا إمام يا إمام هذا الكتاب الذي الفته. خذه ومزقه وإذا شئت أن أقف على منبر أكبر فأستغفر الله وأتوب إليه أمام الناس ما أحسن هذا ما أحسن هذا ولذلك قال الإمام أحمد ينبغي أن تقبلوا من ترجع إليه الناس هذا رجوع الصادقين هذا اسمه رجوع الصادقين عما أن تضيعوا الأوقات على إخوانكم السلفين ارجع ما ارجع, ارجع ما ارجع وهذا يتعصب لهذا وهذا يتعصب لهذا لا اياك ان تتعصب لأحد كائنا من كان شيخنا مقدن ابن هادي الواجئ ابو عبد الرحمن يقول لا يقلدني إلا هابط أو ساقف لا تتعصب لأحد لا تتعصب لأحد عظم الحق إننا براء وأنا أتكلم على نفسي الآن إنني أبرأ إلى الله من تعصب أحد لي أنا طالب علم صغير فليبلغ الشاهد الغائب لسنا بطلاب علم كبار نعلم ونجهل وحسبنا أننا نفيد إخواننا بما يسر الله لنا فمن رأى خطأا فليخبرنا ومن علم وهما فليخبرنا ومن أيضا اطلع على خطأ فليخبرنا ونحن إن شاء الله نرجع, نرجع عنه شاكرين له داعين له بالخير والسداد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسددنا وإياكم وأن يجزيكم جميعا وأن يؤلف بين قلوب إخواننا السلفين وأشكر واخان أبا الفضل أيضا ونسأل الله أن يسددنا وإياه وأن يسددنا وإياه وأن وإياه على الحق والهدى أشكر أيضا فضيلة الشيخ العلام ربيع بن هاد المدخل الذي كان بعد فضل الله سببا في هذا الاجتماع المبارك أشكر أيضا كل من تسبب فيه من إخواننا وسعوا فيه ودعوا إليه أشكركم أيضا على حضوركم وحسن ظنكم بإخوانكم وما في شيء بعض الصلاة بالفضل ما في شيء طيب معنا إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجزاكم الله خيرا